صحيح مسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصخبه أجمعين قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله بعون الله نبتدئ الله وإياه نستكفي نطلب الكفاية منه وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر تحويل يعني ايه ها طريق تاني وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه حدثنا ابي انه هو ابا ايه معاذ العنبر حدثنا كهمس عن أبي بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أولى من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجنا أو معتمرين حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخلا المسجد. فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس قبلنا متشكل عندكم قبلنا إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم يتقفرون العلم يعنيه يطلبونه هو يتتبعونه ها وقيل يجمعونه طيب اظن في روايه تقعرون كمان يتقعرون هي موجوده اهي فسروا يطلبون قعره اي غامضه وخفيه ومنه تقعر في كلامه اذا جاء بالغريب منه ويتفقهون وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني براء جمع بريء أو براء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 قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر عليه السلام حبيبكم جبريل عليه السلام يقول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الإسلام كنا طبعا في شرح الأربعين ركبتيه إلى ركبتيه هنا الضمرين على عائديني معود عليهما يعني ووضع كفيه على فخذيه الضميرين يعود على شخص واحد هو سيدنا جبريل لما في الأولانية كفيه ركبتيه ركبتي جبريل ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه عن جبريل على فخذيه على فخذي نفسه تقب على الصورة فيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام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 وهذا يدل على إن الملائكة لا يعلمون عن الساعة إن الله عنده علم الساعة علم الساعة عنده لا عند غيره قال طبعا هنا عن الساعة يعني عن الموعد يعني موعد قيام الله قال فأخبرني عن أمارتها بالإفراد كده طبعا الجوال اللي احنا حفظينها فما اماراتها أو فاخبرني عن اماراتها فاخبرني عن امارتها قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبستم لي ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم صلى الله عليه واله وصحبه السنده عالي عالي فضلوا بسند عالي حقيقة إنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم إن شاء الله يقول هو يستوي في العلو السندي مع سيدنا جبريل اختوي في العلو والسندي مع سيدنا جبريل لانه هنا وحي مقر من الله عز وجل فيما الصحابي يقول حاجة في حضور النبي يقول هذا الصحاب وهذا خطأ في حضور النبي ما نقولش الصحابي قال مش كده ولا لا فما النبي يقول يبقى كإن ربنا إيه فما فيهش كلام يعني وطبعا بقى أعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق ولكن الحديث هنا جمع بينهما فالحديث ده من أحب الأحاديث إلى نفس المتعلم لانه اعلى مجلس علم سمعت عنه بالنسبه للبشر ما في مجلس اعلى منه من جهه الاطلاق بقى مجلس, مجلس يعني بقى في في المعراج من ربنا علم وطبعا وكلام ربنا سيدنا موسى تعليم مباشر من الله فده طبعا يعني وإن كان مفوش جلوس إنما يعني بنقول المجلس تجوزا يعني موضع فيه تعليم يعني إنما بالنسبة لنحن معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فده أعلى مجلس علم لأنه في اتنين اتنين معلمين في نفس الوقت أشرف الخلق أجمعين وأشرف الملائكة أو أشرف البشر وأشرف الملائكة سيدنا جبريل سيد الملائكة ولا, ولا ما وردش ورد طبعا ما ثبت ولا ما ثبت ورحمة سيدنا جبريل ولا ايه سيدنا جبريل اللي معه اللي بيعلم عجل جميلة صلى الله على النبي وقاله الحقيقة مش هقدر أكمل بقى وإلا ممكن أموت ولا حاجة سيدنا علي وسيدنا أبو بكر وعلى محمد وسيدنا جبريل يجي كمان وانش نقدر بقى نكمل بتحن بقى وخلاص على ما نهدى شوية وانتو تتعصبوا Muzikaldia